وَإِذَنَ ثَقُلْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُ وَإِذَنَ ثَقُلْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنُّوا أَنَّ ويقع به الحذو قلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني َ وَأَشْ هذاََهُعَلَأَنْ فُتِجِ وَأَشْهَدَهُ معلَأَنْ فُوسهِمْ أَلَتُ بِرَِّكُمْ وَأَشْهَدَهُ مععَلَ أَنْ فُتِهِمْ أَلَُ بِرَبِكُمْ قالوا بلى شهدنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا يوم القيامة إنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إنما أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ أَفَتُهْلِكُنَا فَعَلَمَ مُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَثْلُعَلَهِ بَأََّهِ آتَهُ آيَاتِ فَ سَلَ خَمِهَا وَثْرلَْهَِّ بََِّ آتَهُ آيَتِ فَ سَلَ خَمِهَا فَن بَعَغُ الشَّي قُ فَكََ مَِ الْ الغَوين فَ سَلَغََ مِنهَا فَأَتْ بَابُ الشَّيقُ فَكَادَ بِي الغامين وَلَوش بِهَا وَلَكَّهُ أقلد إلى الأرض واتبع هواه ولم شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهت فمثله كمثل الكلب إن تحذل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصصي القصص لعلهم يتفكرون فقصصي أَمَثَلَ نَجْ قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَلَمَ نَكُنْ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن